ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار وهذا المعنى أخذه صاحب الكتاب من قوله أصحاب فهم أصحابها المصاحبون لها الذين لا ينفكون عنها ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له انا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا فقد أدخلنا اياها فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا قال الكفار لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا فنادى مناد داعيا فنادى مناد داعيا, داعيا لله أن يطرد الظالمين لما داعيا لله لأن هذا التنوين داعيا نون ساكن وفي اسم الجلاله سكون فصار ثقاث أن يطرد الظالمين من رحمته فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا وتأمل الاخ الكريم حينما قال المفسر جزاه الله خيرا فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا ولذلك كل لحظة نعيشها فهي من رحمه الله قل ارايتم إن اهلكني الله ومن معي أو رحمنا ولذلك هذه الحياة رحمة لأنها سبب وسبيل للعمل الصالح الذي هو مادة الجنة فالسعيد من استثمر الأوقات وعمل بطاعة الله والشقي من أعرض عن صراط الله المستقيم نعم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها ويرجون أن تكون سبيل الحق مع وجه حتى لا يسلكها الناس وهم بالاخره كافرون غير مستعدين لها الفاجر يريد من الناس جميعا ان يكونوا فجاره حتى لا يكون الفاجر لوحده نعم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين سلام عليكم وأصحاب الجنة لم يدخلوها بعد وهم يأملون دخولها برحمه من الله ولذلك ما دام أن كل دقيقة هي من رحمه الله فأهل الجنة يدخلون الجنة برحمه الله وهي رحمة الله يدخل من يشاء في رحمته فالجنة سميت برحمه الله تعالى نعم وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا حُوِّلَتْ أَصْحَابُ وَإِذَا حُوِّلَتْ إِلَى أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ إِلَى أَصْحَابِ النَّارِ وَشَاهَدُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالُوا داعين اللَّهَ يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بنا ونادى أصحاب الأعراف نجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم قائلين لهم لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وقال الله موبخا الكفار اهؤلاء هم الذين حلفتم ان لا ينالهم الله برحمه من عنده وقال الله للمؤمنين ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حضوض الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم إذا أصحاب الجنة لا يحزنون على هذه الدنيا الفائتة الدائبة أما المقصر مفرط فيحزن على كل وقت ضيعه من غير عمل صالح. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أثيظوا علينا من الماء، أن علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين اوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام قال أصحاب الجنة إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم وانا لننسعفته مما حرمه الله عليكم وهنا ملحوظ ان ايها الاخوه في خطابهم لاهل الجنه فهم يخاطبون الله تعالى فيقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون وينادون مالحن ليقضي عليهم ربهم ثم بعد ذلك لما يئس من خضاب الملائكة خاطب المؤمنين وتأمل أن أكثر شهوتهم إلى الماء وهذا ابن عمر شرب ماء فبكى فقيل له ما الذي أبكعك قال تذكرت أهل النار وشهوتهم فقرأ قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال وإن أكثر شهوتهم إلى الماء ثم قرأ هذه الآية فنسال الله الذي سقانا هذا الماء رحمة منه أن يسقينا وإياكم من سلسبيل الجنة الذي لا ينقطع أبدا اقرأ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون هؤلاء الكفار هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثة وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فيوم القيامة ينساهم الله وهؤلاء أيها الاخوه قد بذروا بذرة النسيان فأثمرت ثمره النسيان هل تستطيع أن تقرأ علينا الآية من سورة الجاثية وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أنا قرأتها خلاص هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثة وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامه فلم يعملوا له ولم يستعدوا ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وانكارهم لها مع علمهم بانها حق وليتامل المؤمن هنا لماذا المؤمن يقرا ورده اليومي ولماذا يراجع محفوظه حتى لا ينسى أمر الله تعالى ورحم الله عمر إذ كان يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ علينا كلام ربنا ذكرنا أمر ربنا من فوائد الآيات عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات والنفس أيها الاخوه إن لم يشغلها الإنسان بضاعة الله شغلته بمعصية الله تعالى يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته وتحقق وعيده للكافرين الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في النار وبينهما فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم وسيئاتهم ومصيرهم إلى الجنة بفضل الله تعالى ورحمته على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعملوا لهذا الدين وأن يعلم أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا ولن ينجيهم من عذاب الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد